كلامه نعم مع برنامج تأملات نفسية في قصص القرآن الكريم والعالم النفسي الدكتور يحيى الاحمدي سعيد حمال جعلنا لا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم لكتاب الله ابي بن كعب ولكل أمة أمين فأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها وأبو ذر أصدقها وأورعها ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا ابن Witam ja. serdecznie <oysters> هو عاتباتنا نروح رجعنا لكم ثاني و كنت بتكلم على اخطاء النساء والنهارده هقتصر على اخطاء النساء في النقاش مع الزوج حصلت مشكله والمشكله دي اوجدت من النقاش بين الزوجين سواء وقت حدوث المشكلة او لما يرجع او لما يرضى عنك ويقرر انه يقبل النقاش ان بعض الرجال بتبقى حادة في رفض الحديث ترام انه جاي من ناحيتك عشان تعديه على عمر ما كنا برا وتعملنا في موقف ما وحصل منك تصرف احرجني او ديني فلما رجعنا البيت عايزين نتناقش في هذا الموقف يا ترى ايه موقفك من هذا النقاش شوف احنا رصدنا ادي ايه من الاخطاء اولا في نقاشها معه. تصر على ان تتحدث عن نفسها وعن رغبتها في الوقت الذي يتحدث هو فيه عن رغباته وعن نفسه مهم جدا تفهم انه هو بتكلم بيتكلم عن اللي هو عايزه واللي كان مفروض يتعمل وانك مخدتيش بالك ان مش عارف انا كنت اقصد ايه بينما انت بتتكلمي فوادي تاني بتكلمي عن اللي كنت مفروض عايزاه واللي كان مفروض دي رغباتك الاصل في الامر ان تمنحيه فرصة أو هو يمنحك طبعا حسب قدرة أحدكم على الهيمنه على النقاش انه يطرح وجه نظره ويطرح رغباته ويقول اللي كان يقصده وأنا أبدأ كلامي معاه بأن رغم تقدير الرغباتك ورغم تقدير وجهه نظرك وأنه عارف أنك أنت منحاك بكذا بس كمان كان لازم تاخد بالك من كيت وكيت وكيت وكيت هنا يبقى شكل النقاش منطقي وشكله عقلاني وشكله هيوصل نتيجة لكن هو يقول انا كنت عايزه لا وانا ماليش دعوه باللي انت عايزه انا اللي كنت عايزه وعايزه وعايزه وعايزه والمفروض وخدت بالك من فلان لما كان بيعامل مراته ازاي وانت ماشي قدامي زي ما كل خدامه ولا اصلا مش عارف مين وهكذا انا عايز اول رقم واحد من النقاش هو ان يمنح فرصة لتقديم وجهه نظره والحديث عن نفسه وعن رغباته قبل ان تستهلي انت بتقديرك لهذه وجهه النظر وبعدين ايه هي رغباتك رقم 2 في نقاشك معه بتستدعي امامه الحوادث الشبيهه الماضيه عشان تدللي على ان اللي حصل ده مش صدفه ده طبع اصيل فيكم مع الاصرار طب انت مش فاكر يوم ما كان فرح فلان ما انت عملت نفس الحكاية وبرده ساعت ما كان جزوختي عندنا وبرده على كأنه لو كان عايز يجزب عليكي ويحل النقاش بانه يدعي زورا وبهتانا انه ما كانش يقصد او ان الموقف ده ما خدش باله فيه وان شاء الله يرعيه مستقبلا واذا بيك تقول لا ازاي بقى ما خدش بالك ده انت يوم كذا عملت كذا يوم كذا عملت كذا اياك ان تستدعي الخبرات الشبيهة الماضية عشان تؤكد ليه ان ما حدث وليس مصادفه ولكن طب واصرار لانه ليس امامه الا ان يقول اللي انت عارفه اوكي خلاص واللي معاك اعمل ايه مش ده هدفك من النقاش. رقم تاني طبعا قبل ما اكمل بس خلينا عارفين ان كل حد بيناقش اي حد وكل حد بيفوض اي حد في اي مؤتمر ولا في اي بيع وشرة عنده هدف انت رايح تقعد معفولا اه عايز ايه من الاعدة معاه ما يشدر داشا انا عايز اطلع من الاعدة دي بواحد اثنين ثلاثة يبقى كل خطتك وانت بتتناقش وتفوض مبنيه على الاهداف دي عشان تخرج منها متحققة الاهداف مش مجرد فنجرت بقه او طق حنك زي ما بيقولوا الجامعة الشباب. طبعا في نقاشك معاه بتتجاح لي عمدا انك تتكلمي عن مشاعر لطبوتكم ببعض في ناس كبير كتير جدا أزكية ستات او رجاله لما يجي عاطف في امر من مراته ولا انت عارف انا محبك اديه وبثق فيك اديه والمفروض اللي بينا اكبر كتير من اللي انا حقوله ده بس انا واخد على خطر مني ويبدأ نقاش. بيسموها في علم القانون يستهل مرافعته بما هو خير انه بيستقطب الآخر لمنطقة ناعمة من الحديث مش بيستفزه انت ما بتعمليش كده في الحوار ما بتقوليش ان انا عارف ان انا بحبك وان انا سعيدة معاك وان كتير جدا بلاحظ انك بتراعي مشاعري والحياة بتاخد بالك من حاجات غيرك ما بياخدش بالك منها بس النهاردة انا مستغربة اللي حصل منك رغم انك انت عمرك ما عودتيني على كده قول اللي عندك حياه انت حييتيه بالمفهوم التفاوضي انك حييتيه والمفهوم القانوني انك استهليت مرافقتك بشكل رائع وبالتالي تستطيع ان تكسبي اروع من انك تستفزي وتقولي كذا فقولك طب انت نسيتي لما عملت كذا بلا نسيت بلا ما نسيتش انا النهارده ووشك طبعا بيبقى عليه غضب ربنا وكشره و11 و12 و17 يبص يلاقي منصوبه له محكمه من واحده وحشه في الموقف ده انت وحشه شكلك وحش يعني عارفه لو في بشاشه لو في بسمه يعني تكتزب ناحيتها هذا الرجل الذي هو حلالك يمكن كنت تكسب القضيه مع هذا التمهيد رقم 4 في نقاشك معه تصرين على ان تهددي وتوعدي بدخول اطراف اخرى طبعا اذا كنتي مؤدبه جدا هاتي من اهلك انا هقول لمامتك واذا كنتي مش كده هتقولي لم امك انت بقى وابوكي وكلا الامرين عشان افضح ما فعلت وما عشان اوريهم ابنهم وطبعا نكمل اللي عامل طيب وابن حلال عشان يعرفوك على حقيقتك اصلك انت بتتمثل وتدعي طبعا الحقيقة ان هذا هذه الجمل من التهديد والوعيد لو كنت ذكيه كنت فهمتي انه قد يسترد المده دي او اتنين ما ينفعش كده على بركه الله اهدي كده وان شاء الله هنصلح ابدا انا هقول ممتك وانا جالي انا هكلمها على استنى ليه لو حصل منك ده قد يصدر منه تفضلي قولي واللي معاكي انت والاخر اللي هديت بيه ليه بنحط هاد دايما بقول لكم ان كل اوراق اللعبه التي تكسبنا النقاش لازم نلعب بيها وكل اوراق اللعبه بل تخسرنا النقاش لا امباغ نلعب وإلا والا ابنا خرجت من النقاش اكثر خساره ما دخلته يعني انا اتهنت بره في إحنا في الفرح وضايقني ولما رجعت عدبه اتهنت اكتر وبيتنا متنكدين يا ريت ما كنت فتحت النقاش اصلا ما انت كنت راجعين يعني ليله فرح ومبسوطه وانت لابسه سواريه وهو يعني كشخه ودنيا رائعه كشخه دي يعني بال يعني خوش يعني بالمصري يعني بالمصر والصدق فالجو ده ومتعشين بره وراجعين ومع الولاد وفرحانين كان ممكن تجني صمرة علاقة طيبة في هذه الليلة إلا إنك اصريتي إنك تستفتيع هذه الليلة بالذي هو شر ده وما أحسنتيش اختيار اساليب النقاش وبالتالي خسرتي اكتر وبيتنا الليلة متنكدين بعد ما كنا سعداء وإيضا في نقاشك معهم تصرين على ان يستماني النقاش امام الابناء امام الابناء مشكلة قوي فكرة اني حد يقول لي ما انا مقدرتش يسكن مقدرتش يحوش نفسي ما مهوكا لازم اتكلم مش قادل استنى لغاتنا قايا ينام واصل لغاتي صيف حضرتك بينامه الساعة اربعة الفجر انا كنت استنى لامتناه ده هو ممكن ينام قبل الولاد ده امر الامر التاني ان بعض الناس بتحاول تقول ده قدام الولاد زا كانوا كبار شوية عشان تكسب تعاطفهم معاها الست الغلبانه قدام الجبرود بتاع الراجل ده اللي عمل فيها وزوها هي برضو المرة التانية بذكرك ان سواء مصبرتيش لغايه ما الولاد ناموا وبالتالي كانت اي لفظ فيه شبهة اهانة لزوجك امام ولاده ستستعدي عليك ويكون الرد الفعل عشر اضعاف رد الفعل لو كان الامر في غرفتك الخاصة انت هو او بعد اولاد منا اما زا كنت عايزة تكساب تعاطفهم وحس هو ناحية اي حد منهم بانه ميال التعاطف معاك فانت كمان خسرتي تعاطفه معاك ربما يكرهه وربما يعتبره ابن أمه وربما يعترفه عدوه وربما يصنفوا بالولاد انت ماك شعوبية خليك مع والدتك أنا ماش ابني غير ده ولد الراجل زي ابوه صدر الأب على أبنائه وبالتالي فصمت العلاقة بالأبناء لأنه تصنفوا الفئتين فئة مع الأب والفئة مع لهم وكل ده وانتقاص ده بس نكتكسابي تعاطفهم بينما انت خسرتي تعاطفهم وعاطفهم وعاطفهم في نقاشك معه وتصرينا على أن آه في بعض بعضنا بيجور بالتلميح أو بالتصريح على دعائم الشخصية أنا ينفع أن حد يقول ل الوحدة تقول لجوزة يعني أني أنت مثلا النهاردة أنا زعلنا منك عشان أنت آه آه ركبت أنت وصحبك مثلا فاعدتوا جنبك وعدتنا أنا ورا الحقيقة هو من وجهة نظر السزجة ان هو كراجل وصاحبه يقعد جنبه يتكلموا حضرتك بقعده انت من يوجد نظرك شايفة اني انا وانت نملك هذه السيارة بتاعتنا وان انا زوجتك في كل احوال واذا كما انا حد هيركب عارضا طالما حتى زوجته مش موجودة معا مفروض مايركبش يبهيركب ورا ده الامر اللي هي اشايفه وده الامر ما انت شايفه لما تيجي تنقشف ده ومعك بعض الحق وفجأة بيقول له المفروض ان اخوتك ورجولتك ما تخليكش تسيب مرتك متلاقحة ورا ومتقعد ورا صاحبك قدم صحب هنا انت خبطي في منطقة رجولة وفي منطقة دعامة من دعامات الشخص دعامة من دعامات شخصية وانت بتتنقش في امر المفروض البسيط خبطي في حيطه ما كانش ينفع تعمل ده ما ينفعش ان تبقى بتاعت عشان مش اخطش في ابنه عشان ابنه غلط فيكي كيب فتقوله المفروض تبقى كده وتخوف ابنك الوقت شرب عينك الوقت مش عاملك حساب احنا بنخبط في مناطق مش شخصية رغم ان شكل الامر هو مجرد نقاش وحوار عشان نصحح اخطاء انت بدل ما تصحح خطأ بسيط حكيت الدنيا وخبطي كانك في رجولته وبتتهمينه غير قادر حتى على موجهة ابن ابن ابنه ابنه ده كمان خطأ من أخطاء النساء أثناء النقاش أخيرا النقاش معها بعد كل ده ممكن بعد ما عاكت الدنيا وقالت كلام شوية يعني يعاقب عليه القانون والزوج إن كان شهمم تروح بقى إيه يا رايحه ناحيه دميتين كده على نهنهتين والله سامحك يا ابويا انت اللي وقعت اللي وقعتين بعد ما تكون عاكت الدنيا وغلطت غلط كبير عارفين انتوا اللقم النسائي المشهور ان اول ما حسيت ان انا كده خربت الدنيا اروح اما الاستسلام العاجز والوعاد الساكت كده كما لو كان او ليه الامر الله ما هو حكم الاوعى الضعيف وانا هعمل ايه انت رجل مفتري عم او ابكي ونهنى عساس ان حصرتي على شبابي وعلى عمر اللي ضاع في خدمة رجل ما يعني. ده كمان بيستفز الرجل لهو عارف لو استجاب ليك في لحظه الاسلام العاجز ده يبقى بيستجيب لاستسلامك ولا بيستجيب للامك ولا بيستجيب لكل الكلام الاخطاء اللي انت ارتكبتيها وفي النهايه الحاضر هذه بعض الاخطاء اللي رصدناها انها بتحدث في نقاش الرجل مع المراه في امر يخصها طبعا كل واثناء بطل يا دكتور الست انك يعني مع الرجاله وانك انت بتجور علينا فين هو اخطاء الرجال في التعامل ان شاء الله وعد صادق ان اخطاء الرجال في الحلقة القادمة ان شاء الله حنقولها وحنقولها بشكل واضح برضو مش بنقولها لان احنا بنعرر الرجل ولا بنقولها عشان نطلع الرجل قدام مراته سيئ كل من يقصد هدف نبيل وساني ومحترم في انه يعيش معيشة كريمة مع زوجته واولاده لازم ياخد ما نقول وما يقوله غيرنا مأخذ الجد المسألة مش تهريك الميثاق الغليظ اللي بيربط بينك وبين زوجتك العهد الذي من فوق سبع سماوات باركه الله لكي تكون زوجة ليك لا يحتمل إطلاقا هذا التلاعب وهذا اللؤم وهذا التزبيت مسألة أبسط من كده إما أن تتق الله في الإقامة أو تتق الله في الفراق ما تقولش والله أنا صعبان عليا أصلاً لو سبتها ملاش حد يا أخي لها الذي خلقها ما تقولش والله أنا عشان الولاد بس ما نعومش حد غيري لو كنت حريص على الولاد ما كنتش تبقى أناني إلا حد حرصك على نفسك والتعامل مع زوجتك بهذا القدر كونها مش جميلة أنت اللي اخترت كون ظهر منها بعض الأفكار اللي ما تجبكش أنت برضو اللي جربت هذه الثقافة وأرضتك وربما كان بيرضيك ويرضي غرورك في البداية ان تكون اقل منك ثقافه عشان تعمل معلم عليه ولما شبعت من احساسك بالهيمنه على ثقافتها المتواضعه بدات تور التمردك وفهمتنا ان في واحده زميلتك او واحدة اترفها ثقافتها اعلى وهي دي اللي فكرها عندي فكر يا اخي كانت هكذا انت اللي أحبطت ده انت الذي لم تمنع حفظ التنميه كنت حريص انها تبقى على صورة شاكله منك عشان تبقى مطيعه فلما حصل التبع اوت درجة تانية وبقت سعادتك المتقدم ما ينفعش جميع الأمور تخص الرجل في الهيمنه ومع هذا لا احرمك حق ان تتزوج او ان تختار غيرها او ان تطلقها لكن ما دام عندك اسباب أن تبقى عليها في بيتك فليكن تعامل خاطب الناس على قدر عقولها اذا كان عقلها اقل منك واذا كانت ثقافتها اقل منك خيركم خيركم لاهله عليكم الصلاه والسلام خيركم لاهل هذا لتكن خير لاهلك لتحتسب بعض ما تدفعه لزوجتك الذي لا تستحقه لان هي اقل من كده بكثير افعل المعروف في اهلي وفي غير اهلي قالوا في في اهلي هنا فكيف في غير اهلي فقالوا لم يكن هو أهل الله فأنت أهل الله يا خي اعمل على قد أصلك انت مش على قد أصلك أي اعمل على قد قرمك انت مش على قد قرمه أي طب وين المحصلة المحصلة ان الناس ستشير إليك أنك رجل محترم وولادك هيحملوا جميل انك لم تطلقوا امهم رغم انهم مدركين انك اعلى منها ثقافا ثم تعود الى رب العزة فتطلب منه اجر انني احسنت اتباعه لامرأتي واحسنتي معها واتقيت الله فيها لكن انت تبقيها عشان ترب الولاد وتطبخ وتكنس وتمسح وبعدين تخش شعودة تانية تفتح اللابتوب بتاع وتتفرج على الشات تواصل مع اخرين متكلمك اميش شاي تجيب لك الشاي افل باب وطلع بره انا عايزك بينك وبين نفسك لو بنتك اتعمل فيها من جزء ده لو اختك اتعمل فيها ده هل ترتضيه كل ده عشان اللقمه اللي بتاكلها في بيتك تفتكر بعيد عن بيتك مش هتلاقي اللقمه دي تفتكر ربنا مش هيحاسبك انا مش بقول الكلام ده عشان ارضي النساء اللي سمعيني بس كمان انا كرجل زيه ما يشرفنيش اطلاقا اني اتصرف بهذا القدر من التعالي حتى لو كانت مخطئه حتى لو كانت اقل قدرا حتى لو كانت ثقافتها متواضعه حتى لو كان بعض افكارها محتاجبنيش تحسن التعامل بما يليق بيك او تعدل او تعلمها النمط الجديد اللي بيعجبك عشان تبقى على الشاكله انما نتركها كما هي ولتكن غارقه في واحد التدني وعدم الثقافه والجهل وما غير بيتها واصهمها بطنها وما عادش غير العيال واصل كل يوم تكلم امها انت لو لا ان يعجبك هذا الامر او كان يعجبك ما تركتها علي جربت مره واثنين وتلاته تحاول اوعى تقول لي حاولت وما لو حاولت ولم ينفع فاختيارك سيد لان احنا ما بنختار واحدة نتجوزها مش بنختارها على الشكل اللي احنا عايزينها، بنختارها ولديها potentiality, potentiality الامكانيه انها تصبح على الشكل اللي انا عايزه مش بالضروره يكون عندها اللي انا عايزه لكن لديها الإمكانية نبقى عندنا لأنا عايزة. يعني قابلة لتغيير الرأي عندها استعداد لساعة الأفق وفهم الجديد من الفكر عندها استعاب أكبر هو ده فلو كان ما إبليتش يا أنت ما بزلتش جرد صحيح يا أنت بزلت في الاتجاه في الخطأ كما قلنا مرارا أنك إذا سعيت ولم تدرك النجاح فثمت أحد خطأين إما أنك سعيت على الطريق الخطأ أو أنك سعيت سعيا منقوصا اما السعي الكامل وفي الصحيح فلا فلابد ان يتأكله مع الصبر ولا يلقاها الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ العظيم اخر حاجة زوجي يتهمني دائما بالخيانة اذا شعر بالفشل انا بقول الكلام ده يبدو بيحتمل فوق ما نسمع من الفاظ زوجي بيتهمني دائما بالخيانة اذا شعر بالفشل فافشل في الالاقة الخاصة معه واذا رفضت واذا قبلت يقول لي اني عايش من اجل الالاقة هيا الرسالة مش مفهومة لكن في فيبعنا لازم يوصل لكم ان اذا كان الرجل بيرى ان رجل فعله الزكي هو ان يتهم الطرف الاخر بنقص فيه حتى يبرر فشله هو في أمر ما أنا عايزة أقول كل الرجال بلا استثناء العلاقة مع المرأة ليست بهذا الحجم العظيم اللي احنا مضخمينه العلاقة علاقة إشباع نفسي وعاطفي ثم بعض الإشباع الجسدي إلى حد أنها قد يغريها جدا كسافة العطاء العطفي وقلت وندرت العطاء الجسدي لا يوجد إلا الشوازة الذين يفكرون بغير هذه الطريقة فانت لا تحمل هم هذا الامر بحيث تتصور انه مدام حصل منك هذا يا يفهم انك انت فشلت فليه ما هجمش هجوم يعني في مقاومة او في رد فعل مرضي او مريض عشان اقول لها خلي بالك ما انت السبب وانت اصلا مش لابس حاجة كويسة وما بتغريش الواحد بحاجة ما تبص على الناس ولاحد يجيب قدرة منين طالما انك انت يا اخي انت مكشوف قوي المساله باينه اكتر من لازم حاول تمرر الامر بشكل بسيط جدا اوكي انا منهك انا تعبان انت ما كنتشش علي النهاردة انا ما كنتش في مودي النهاردة والايام قادمة ولانها امرأة انت احسنت اختيارها من بيت محترم فمجرد وضع ايدك في يدها بامان وسلام يكفيها عن كل رجال العالم انت مش متجوز حد بيجري وراء نزواته دي في ستات مجرد نفس جزها بيتها يكفيها عشان كده مش عايزين نحمل انفسنا هذا العب اللي دائما انا كمان في عندي عيب حاضر استاذنكم في ان اعدكم ان نلتقي في الاسبوع القادم قبل ساعه من الان على كل خير وبكل خير ويدلتك الحين وكل حين تقبلوا كل تحياتي Mamla, aż tak na